سَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُوا مِنْهُمْ حُبًّا لِلَّهِ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون ان الى عذاب ناب و اخرون تروا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ وَقُِرمَلُوا فَسَيَرَممهُعَمَلَكُم مُسُونوه وَ مُ مِونَ وَسَثُور الُّونَ إِللا ِ مِ مهَي بِ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ والله um.